يسر أقوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدموا لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا سيئات أمامنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فحام إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا يصلح معنا لكم أعمالكم ويغفر لكم وقالوا وقالوا ومن يطع الله ورسوله فقد فتفاز فوزا عظيما محمد صلى الله عليه وآله مهدتاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة ضلالة نسأل الله العظيم رب العنسى عظيم ليجي لنا وإياكم من عذاب النار أعطونا دقيقة إن شاء الله إخوانكم في الغالتور <تصفيق> الحمد لله أي، ألاكم الله خير. فنحمده جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه اللحظة الطيبة المباركة، ونسأله جل وعلا وكما جمعنا في هذه اللحظة. أن يجمع نواياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرب الميمين رضي الله عنهم جميعاً. إذن اليوم إن شاء الله تعالى تتعلق بالشفهي الميسى. أحييكم الله. <تصفيق> إذن قلت حصة اللوم إن شاء الله تعالى تتعلق بالفقه الميسر وسنشرع في هذه السلسلة بإذن الله جل وعلا من سلسلة الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة وسنبدأ وراء يتعلق في أحكام الطهارة والمياه هذا الباب يتضمن عدة محطات المحطة الأولى وهي التعيف بالطهارة ها في التعيف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها إذن أهمية الطهارة وأقسامها الطهارة هي مفتاح الصباح وآكد شروطها والشرط لابد أن يتقدم على المشروط كما هم مقرر في أصول ثقة والطهارة على قسمين ما هما ما هما هذين القسمين شاركوا معنى بارك الله فيكم الطهارة قسمين ما هو القسم الأول؟ طهارة مائية نعم هذا قسم حسية ما شاء الله حسية ومعنوية، ها؟ يعني طهار معنوية هي طهارة معنوية يطهارت مادة، ها؟ ما؟ <تصفيق> طهارة القلب <ما> هو كذلك، <تصفيق> طهارة القلب،, طيب. طهارة القلب ها؟ طيب، طهارت القلب من مادة؟ الحمد لله والصلاة والسلام. من الشركيه طهارة القلب من الشركي والمعاصي عفانا الله وإياكم من المعاصي طهارة الشيك من الق من ال... طهارة القلب من الشركي والمعاصي وكل ما وانه على القلب ولا شك أن هذه الطهارة هي أهم من طهارة البدن ها ما جدوى أن يكون البدن نظيفا نقيا والقلب متسخا بأدران الشرك وبأدران المعاصي ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجاسة الشرك كما قال تعالى إنما المشيكون نجس إنما المشركون نجس. طيب. القسم الثاني للطهارة الحسية. الطهارة الحسية وسئ التفصيل القول فيها في ماذا؟ تعريفها. إذن ما هو تعريف الطهارة الحسية في اللغة؟ أي ماذا حينما نقول ماذا نقصد بها؟ نعم الطهارة الحسية نقصد بها نعم نظافته النظافة والنزاهة من الأقراء عن نظافة نظافة الجسم طنام نظافة الجسم ونزاهته من الأقدار هذا تعريفها في اللغة في اللغة، وأما تعريف الطهارة الحسية في الاستراحة وماذا؟ تعريفها في الاستراحة ماذا؟ رفع ماذا؟ رفعوا؟ رفعوا الحدث؟ نعم رفعوا الحدث. وزوال الخبث رفع الحدث وزوال الخبث يعني هذا تعيفها في الاستراح والمراد بالتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أقبر إذن فالحدث ينقسم إلى قسمين ماهما حدث حدث حدث أصغر جاي حدث أكبر وحدث أصغر ها إذا كان الأكبر يستعمل الماء لجميع الجسم جميع البدن وإن كان حدثا أصغر يكفي مضوء على أعضاء الوضوء بنية وإن فقد الماء أو عجز عن استعماله ننتقل إلى ماذا ننتقل إلى ما ينبع عنه وهو ماذا وهو ماذا التيمم نعم التيمم طيب ما هو التيمم جزاكم الله حيا وسيأتي هذا في ذكر باب التيمم إن شاء الله المراد بزوال الخبت أي زوال النجسة من البدن والثوب والمكان هذا هو المراد ب بزوال الخبت Ai zawaal-najasati min al-badani wa-tawbi wa-al-makani. Nah, fathaharat al-hisyiyat ala noughaini, taharat hadat, wa-tahtas bil-badal, wa-taharat khadat, wa-taqoon fil-badani wa-tawbi ما كذا إذن إذن الطهارة على نوعين طهارة حدث وتختص بالبدن وتكون وطهارة خبث وتكون في البدن والتوب والمكان والمكان جيد وقلنا الحدث على قسمين حادة أصغر وحادة أكبر حادة أصغر وهو ما يجب به الوضوء وحادة أكبر وهو ما يجب به الغسل والخبث على ثلاثة أنواع الخبث على ثلاثة أنواع خبث يجب غسله وخاره يجب نضحه وخاره يجب مسحه يعني هكذا الخبة خبت على ثلاثة أو على ثلاثة أنواع خار الخبة على ثلاثة أنواع خابت يجب غسله وخاره يجب نضحه وخابة يجب مسحه نعم طيب أما المحطة الثانية يعني هذا من يتعلق بالمحطة الأولى المحطة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة الماء الذي تحصل به الطهارة إذن الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويفع به الحدث وهو الماء والماء الذي تحصل به الطهارة وهو الماء الطهور ها الماء الطهور كيف طهور يعني هو الطاهر في ذاته الطاهر في ذاته المطهر لغيره هذا هو الطهور الماء الطهور يعني هو طاهر في ذاته ها ومطهر لغيره وهو الباقي على أصل خلقته وهو الباقي على أصل خلقته أي على صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر والثلج والبرد Hawu, jajien fil-qardi, maa? Mitrimäda, kemaa jajien fil-qardi, kemaa jajien il الأنهار والبحار كذلك ماذا؟ كذلك ماء الوديان والآبار الآبار يعني جمع بئر وعليكم سلامة الله والآبار يعني مياه جوفية تمام المياه الجوفية. نعم. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ما يطهركم به. هذا ودليل على طهارة المطر وطهارة ما ينزل من السماء. ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ما أنطهوا وانزنا من السماء ما أنطهوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والتلج والبرد نعم مع المطر بالماء والتلج والبرد ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر ماذا قال لما سئل عن ماء البحر لماذا أجاب السائلة لماذا أجاب السائلة لما سئل أنا توضع من ماء البحر أه أجاب نعم هو الطهور ماء ما شاء الله والطهور ماءه الحل ميتته الحل ميتته نعم <تصفيق> والحديث أخرج أبو داود التيمدي والنسائي بن ماجه وقال التيمدي حديث حسن صحيح وصحه الشيخ الألباني في سحسن النسائي ولا تحصل قلنا لا تحصل الطهارة بشيء مائعٍ ها؟ لا تحصل الطهارة لا تحصل الطهارة لماذا؟ بماء أو بمائعٍ غير الماء مثل كالخل والبنزين نعم يعني شيء سائل هناك سوائل كالخل مثلا وكالبنزين وكالعصير يعني هذه من المائعات هي من السوائل التي لا يجوز ها الطهارة بها يا الله تعالى الم لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا إن لم تجد ماء فتيمم تهمل مصاعيد طيبة. نعم. إذا لم يكن هناك ماء في هذه الحالة ينبغي أن تكون أن يتيمم الواحد لا يستعمل هذه المائعات وهذه السوائل التي هي سوى الماء. فلو كانت الطهارة تحصل بالماء غير الماء. إذا نقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى الطراب ما لو كانت هذه الماء تحصل بها الطهارة من بنا إلى الطراب من أجل التيمم يعني هذه المحطة الثانية كخلاصة ما هو الماء الذي تحصل به الطهارة يلا أخوات مع إخوة ما هو الماء الذي تحصل به الطهارة الماء ماذا Maa ulbiħa, taman, ma' anha ja' هل تجوز الطهارة بغير الماء بمائعات أخرى لا أحسنتم بارك الله فيكم جيد المحطة الثالثة الماء إذا خالطته نجاسة ما هذه قضية أخرى الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ما هي أوصاف الماء الثلاثة؟ ما هي أوصاف الماء الثلاثة؟ ما السلام سبحانه الله؟ اللون، نعم أو الذوق، يعني الطعم أو يعني لونه أو طعمه أو ريخه، أو رائحته، جيد لا. ما حكم هذا الأمر ما حكم هذا الأمر يعني ماء خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه إما غيرت لونه أو رائحته أو طعمه فما هو حكم هذا الماء ما حكمه يعني هذا الماء الذي تغير بهذه الأوصاف الثلاثة لا تجوز به الطهارة لا تجوز به الطهارة يعني هو كيف هو لم يعد طاهرا تماما يعني هو نجس نجس بالإجماع نجس بالإجماع فلا يجوز استعماله فلا ينفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيراً أم قليلاً سواء كان كثيراً أم قليلاً بشرط هذا هو الشرط قلنا أن تتغير أن تتغير أحد أوصافه يعني ما؟ بالنسبة للبحر قلنا طاهر يعني ماء البحر طاهر فيه دليل فيه نص هذه مسألة لو أن شخصا بال في النهر وكان النهر دائم جريان يعني ماءه كثير. هذا لا يؤثر متحرك تمام متحرك. بخلاف لو بال في بركة تعرفون هذه البركة أكيد هذا يؤثر لأن الماء متوقف نعم المستنقع تمام المستنقع هناك من يسميه بالمستنقع كذلك أما إن خالطته نجاسة انتبه جيدا يعني ما خالطته نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه يعني ما غيرت أحد الأوصاف الثلاثة فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به يعني إن كان الماء كثيرا لا يؤتي فيه مثلا بول شخص أو, أو نجاس أو كذا نضع لكثرته وأما إن كان قليلا فيتنجس ولا تحصل الطهارة به وحدد الماء الكثير ما بلغ قلتين والقلة يرر جلل وقلال Vaihtoehtoisesti voit käyttää tietyn ajan aikavälin mittausta. Tämä on yksi tapa määrittää aikavälin pituus. Tämä on yksi tapa määrittää aikavälin pituus. Tämä 160, oon situnna. Farce 160 Hamsa. Mä oon situnna litra. Mä oon litra. Mä Ja dalivu, anna dalik, kai وحديث عمر رضي الله عنه عن النصص قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر لم يحمل الخبر وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواع يعني هذه المحطة التالتة يعني ما هو الماء الذي كخلاصة لما سبق ما هو الماء الذي لا تجوز به الطهارة؟ ما هو الماء الذي لا تجوز به الطهارة؟ ما هو الماء الذي الذي تغير الذي تغير أحد أوصافه؟ التلاكس. كن ما هي هذه الأوصاف؟ ما هي هذه الأوصاف أن يتغير ماذا؟ أن يتغير طعمه ولونه أه؟ ورائحته جيد ورائحته ما شاء الله إذن هذه المحطة الثالثة وقلنا طبعا إذا كان الماء كثير لا يؤثر لو كان الماء كثيرا وسقطت فيه نجاسة لا تؤثر فيه إلا إذا كان قليلاً آه طبعا. وأما المحطة الرابعة الماء إذا خالطه طاهر انتبهوا الآن آه المحطة الطاهرة تقول أن الماء إذا خالطت جناء النجاسة الآن الماء عندنا ماء ولكن خالطه طاهر الماء إذا خالطته مادة طاهرة ها مثل ماذا كأوراق الأشجار مثلا سقطت فيه أوراق الأشجار أو الصابون مثلا ها أو الصابون آه أكذا أو شيء ها أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك أو الدقيق أو الزعفران نعم ما شاء الله آه ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طاهر بمعنى ما تحول الماء يعني الماء لو, لو تغير لو سقط فيه دقيق كثير ها ماذا سنقول؟ نقول ماء الدقيق بمعنى أن المادة التي سقطت فيه غيرت اسمه في هذه الحالة لا يمكن أن تترضى بهذا الماء أما إذا سقط سقط فيه هذا الأمر الطاهر ولن يؤتي فيه فلا حرج فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فامسحوا بوجهكم فلفظوا الماء فلم تجدوا ماء يعني هي نكر في صياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالصي والمخلوطي لا فرق بين الماء الخالص أو المخلوط ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنتي ابنته, ابنته ابنته عفوا اغسلنها ثلاثه اغسلنها ثلاثه يعني الماء المخلوط أي ماء اختلط بشيء طاهر نعم اغسلناها ثلاثاً أو خمسة هذا هو الماء المخلوط اختلط بدقيق مثلاً أو بزعفران أو سقط فيه من صابون أو كذا يصير ماء مخلوطاً إذا غلب المخلوط على الماء لا تجوز به الطهارة أما إذا لم يؤثر هذا الذي سقط في الماء فتجوز به الطهارة والدليل كما رحلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور إذن كل هذه الأمور هذه الأمور يا أمور طاهرة واختلطت بالماء فجاز التغسيل بها إذن هذه المحطة الرابعة الماء كخلاصه الماء إذا خالطه طاهر إذا كان الطاهر أكثر من الماء يعني طغى على الماء في هذه الحالة لا يجوز الاغتسال أو التوضع به وإذا كان المخل... هذا ال... ال... ال... ال... هذه المادة التي سقطت في الماء قليلة واختلطت به وإذا ففي هذه الحالة يجوز استعماله المحطة الخامسة المحطة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة حكم الماء المستعمل في الطهارة كيف هذا؟ إذن ما نقصد بالماء المستعمل؟ يعني كالماء الساقط أو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره طاهر مطهر لغيره على الصحيح ينفع الحدثة ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدليل؟ دليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم Ida että onko se, että onko se, että onko se, että onko se, että إيصال طيب جيد الحمد لله. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوب، كان الصحابة يقتتلون على وضوئه. انظروا إلى محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقتتلون على الماء الساقط من أعضائه. هذا دليل. على أن المستعمل الماء المستعمل في الطهارة طاهر ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جبين من وضوئه إذا كان مريضا إذا كان مريضا ولو كان نجسا لم يفعل ذلك لو كان هذا الماء الذي فاض على النبي صلى الله عليه وسلم نجسنا فعل ذلك. ولا صبوا على جابه رضي الله عنهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسائه كانوا يتوضعون في الأقداح والأطواري، جمع طور وهو إناء يشرب فيه، ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا. لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولقوله صلى الله عليه وسلم غيره، وقد كان جنوبا إن المؤمن لا ينجل وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته لمجرد مماسته له نعدي المحطة السادسة Njani, الماء ja في fittahara, fahwa tahwa. Ja njitah, tahwa, joun, joun, joun, joun, joun, joun, المحطة السادسة والأخيرة في هذا الباب، آه، وهي أصاول بالسين، أصاول الأدميين وبهيمة العنان. عندنا الصقر، آه، الصقر، يعني ما هو الصقر؟ هل تعرفون ها نعم المتبقي تمام نعم وما بقي في الاناء بعد شرب الشايبي منه ها يعني شرب الادمين كيف سيكون يعني شرب الأدمين، ما تبقى من شرب الأدمين، كيف سيكون؟ آه. طاهر، تمام؟ طاهر، نعم. إذن فالادميو طاهر، إذا كان الادميو لا ينجز، إن المؤمن لا ينجز. إذا كان الأدمير لا ينجس إذن فصعره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا وكذلك الجنب والحائض نعم. نعم وكذلك وكذلك الجنب والحائد لعن الله اليهود إذا حادت فيهم المرأة اعتزلوها قلية انظر إلى ملتنا السمحة يعني إذا كان يشرب الخمر إذا كان الكافر يشرب الخمر طبعا ما تبقى من آه يشرب آه وشيب الماء في في نفس الإناء الذي يشرب فيه الخمر أو طبعا إذا كان مخبورا آه هذه مسألة أخرى إذا كان الكاف مخمورا أكيد لو أخذ الإناء يشرب منه فأقل الأشياء أقل الأحوال أنه سيطلق رائحة الخمر على الإناء آه نعم نحن نتكلم إن كان يشرب الماء وطبعا لم يكن في هذه الحالة نعم تمام أكيد لو كان يشرب خمرا أو كان مخمورا وأخذ إناء فيه خمر وشرب منه أكيد سيطرق رائحة الخمر في الإناء إذن تغير أحد أوصاف الماء الله يكرمك. طيب وقد ثبت أن رساسم قال المؤمن لا ينجس وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه أعتقد, أعتقد أقل شيء في هذه المسألة يعني شخص يدخن وشيب الماء فلا يمكن أن تشرب من بعده فنفسك ستعافى هذا الماء أكيد سيطرق رائحة في هذا الكوب أو في هذا الكأس ولا شك أن خصوصا هذه المصيبة هذا الدخان لو كان الواحد يضخم ومر بجانبك فرائحة الدخان تلتسق بتيارك هي تقصد أن هذا الكافر من طبعه شرب الخمر وشرب من الاناء في وقت اخر هو انا نفس... ما هو نفس الاناء اناء ماذا يعني هو شرب شرب شاي الخمر آه يعني ا تماما اذا شرب في وقت آخر لم يكن مخمورا أو في فمه رائحه خمر فليس هناك حرج نحن نتكلم إن شيب إن كان مخمورا يعني هو شيب الخمر، آه يعني هو في في فمه رائحة خمر لأنه ليزر مخمورا، آه وشيب من الماء. أما إذا شيب الخمر مرت مدة طويلة يعني زالت الرائحة وشيب من الماء فلا حاجة إن شاء الله. <تصفيق> على كل حال أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها إذن نختم الفصل ونناقش هذه المسألة أما ما لا يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه كالسباع والحمل يعني الحمر الأهلية ليست الحمر الوحشية وغيرها أن سؤرها طاهر ولا يؤتر في الماء بخاصة إذا كان الماء كثيرا أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها فإنه ينجس ينجس نعم ينجس ودليل ذلك الحديث الصابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبط وقول صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شئبت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات ولأنه يشق التحرز منها في الغالب فلو كنا بنجاسة سؤرها وجوب غسل أشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة عن هذه الأمة أما سؤر الكلب هذه المصيبة التي بتلي المسلمون للأسف الشديد بطربية الكلاب إن شاء الله لما أعود كذلك أنا من الصلاة أجيبك بإذن الله أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالطراب آه أن يغسله آه هذا الإناء سبع مرات أولاهن بالطراب وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته قال الله تعالى فإنه رجس فإنه إذن كخلاصة لهذا الباب صؤر الآدم طاهر وصؤر مأقول اللحم طاهر Ään on se measure oniddenpeltem colm williaminen toh petita kri ajuda bagi the olemme osoitteen. wilisten had supportersille aannarnarnoiden, Wasana asumuuksio physical choiceProf discussion nasized europ Андnoon Trorenceikka sot directio Seenä k выпä licensed longima säure firman seenät÷r kelME Moone وأما صور الخنزير فهو نجس لنجاسة الخنزير. إذن هذا ما جاء في هذا الفصل والذي يتعلق بأحكام الطهارة. في الباب الأول. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خير جزاء على متابعتكم وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا وأن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان وإن شاء الله تعالى نعطيكم اسم الباب الثاني حتى يتسمى للإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى أن يرحتوا وأن يشاركوا وأن يشاركوا معنا إن شاء الله الباب الثاني ويتعلق بالآنية, بالآنية والباب الثالث يتعلق بقضاء الحاجة واذابها ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله من ومنكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك ابراهيم انك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى إنك ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله خيرا كل من أعان على نشر هذه المادة ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله وجعل ذلك في ميزان حسنات فائلي ومستمعي والدالين عليه، ولا تنسونا من صالح دعائكم مع تحيات إخوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة